بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءه في, في كتاب اصول من علم الاصول للشيخ العلامي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العليم المنزل الله تعالى وفي ذات الثاني قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فائده اصول إن أصول الكفر هي علم الجديد القدر فائد الأهمية قدر الهائلة فائدة التمكّل من حصول من حصول يستطيع بها استخراج الأحنام الشرعية الأذنة على قدر سليمة فائدة العظيمة الحمد لله والصلاة والسلام صل الله صلى الله عليه وسلم فائدة أن التمكن من فصول القدرة التي يستطيع لها استخراج الأحكام الشعورية من ربطة عائلت المساعدة إذا أراد الإنسان يكون مشتهداً ويستخرج الأحكام من لا بد أن يكون عالماً به بيصول الفقر ولا يمني أن يكون عالماً بيصول الفقر وأن يكون مشتهداً أبلاً إلا إذا كان يحدى فصول الفقر نعم. و من جمع عبد الناصر المستقيل الامام الشافعي محمد بن حنبل رحمه الله كفن مستقيل والا كان قد انتزل بعض القواعد المسؤوليه في كتب العلماء قبل الامام الشافعي في كتابه الرساله ولكن لكن كفن مستقيل اول من صنم بذلك الامام الشافعي في كتاب له اسماء الرساله متابعه ولا نؤخذ في ذلك فالمتن سالف المتنوعه فبين المتون الموجز مختصر الموجز قد ذا ظننا نستدل له قيامه وعزته ومن احسن ما قلت فيه واجمعني مختصر التحرير ويسهل حفظ هذا الكتاب لكن يحتاج لمن يشرحه ولو شخص سما الكوكب المدير في شرح التحرير وأصل كتاب المرداوي التحرير المرداوي واختصر بعض الأحيان الماء و شرح و مختصر ولكن ينتبه أن كثيرا من كتب الأسرون مؤلفوها يكونون على طريقة الأسارة أو طريقة أنه معتدس فأنا قد الإنسان قبل أن يحرم في هذا الباب أن يؤصل عقيدة على السنة لا في باب أفعال الله وفي صفاته وافعال الخلق وما شبه ذلك من وقع فيه المعتزله والخواف وهو القدر لا بد يعلم ذلك حتى لا تطيح قدمه في هذا يقول قول الشعر وهو لا يزيد يعني مقوله القاه في اليمن مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء هذا قول الرسل لا قول غيري ها هذا ليس بقول أهل السنة. هذا قول غير الأشعار أو المعتذر أو ما الدعاء السماء وكلت الدعاء هذا أيضا قول نحن البدح ليس بقول أهل السنة ورد بذلك ماذا نفي العلوم وكذلك قول سمخشد أعظم عين هو الجنة ويرد بذلك نفياء الرؤيا. ربما لست كلاما دقيقا جدا ربما يمر على كثير من ملك لا وهو لا يدري ان هذا من قول المعتزله او قول الاشاره لا إذا اذا كان العالم القائل لذلك على طريقه اهل السنه ولم يبدعه العلماء وكان يقول بقول الاشاره واخطر منه ان يكون مختلطا يقول بقول الاشاره تاره وبقول اهل السنه أخر وربما يختلف عليه الأرض إذا لن يكون جمكناً مؤصلة جيداً ينكو الكلام وهو لا يجب لما يجوز يوم القرد وإذكره الخاضر شيء من الكثير لا في جاب الأسماء والصفاء كما ذكر العلماء ولذلك السلام تكون في على أي حتى يلقون لك هذه الأشياء التي وقع فيها بعض العلماء على طريقه الأشائر أو نعم قال الله الله وكما الذي هو المسفر الذي يعملها عملية هو المسفر وطارئ في الفقر ولكن الإنسان لا يكون مجتهدا إلا إذا درس أصول الفقر بعض الناس أول ما يبدأ يدرس المصطرح أو أصول الفقر يريد أن يظهر بذلك لأنها علوم فريدة يأتي كراسة المصطرح للدرس المجتهنا وفي العقيدة فالبعض إذا بيه معتزلي أو خالدي أو مسئي أو قدري أو أشعري وهو غلب مطلق الشهاد في المصطلح والرسول لذلك العقيده اولا ومنهج والسنه اولا بعض الناس يعني ترضى فمن العبد الحسن عنده شيء في العلم الحديث وزكاه الشيخ ناصر لان بانه الله في حياته والماء عنده شيء في الحديث لا نقول هذا الموازنات وانما من بال التعريف بهم ولكن هذا يقول طالب والعلم السلبي ما عند هؤلاء من هذه الاشياء لا لا يقصد ان هذا بل ان هذا لا بل إن هذا العلم نفسه لا يقبل عن هؤلاء لا الحديث ولا المصطلح انه ربما درست طلاب باسم الكرياء اثناء تدريس هذه الاشياء ضل الشباب ووقعوا في في البدع وهم من الحديث او المصطلح او الوصول ولذلك علوم الآلة يحتاج اليها قائد العلم لا شك ولكن لا بد أن ان العلوم الاصيله كالتفسير والكلمه والعقيده قبل كل ذلك ومن كانت سنه والجماعة لا بدها الامور العينيه علوم اصيله اما المصطلح ورسول الفقه فهذه العلوم آلة يحتاج الانسان في فهم العلوم الاصيله من تكسير وعقيقة وفلح ونحو الان فالنسان لا يحتاج علوم الآلة ويحتاج بالعلوم الآلة لأود أن يأخذ قصبا من هذا وقصبا من هذا نعم قبل سيدورك الله الأحكام البتنى الأحكام جاء لخدمه وهو الأولاد للغضاء ولذلك يسمي الحاكم بين الناس قاضية نعم وصلاحاً طلب الشاب من طلب, من طلب أو, أو وضع من طلب خطاب الشرعي المتعلق بأفعال مكلفين من طلب أو تخيل أو وضع أي طلب أو تخيل وضع أو وضع يعني شيء الموضوع الدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع كل هذه. قد يوجد أمر ولكن يوجد مانع من وقوع هذا الأمر أو قد يوجد شرط في هذا الشيء أو قد يكون هناك ساب لجل حتى يتحقق هذا الشيء نعم الدليل وخطاب الشرط يكون فقط في الهداء والسنة وقد قالوا مواطن المتعلق بافعال المسلمين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا فعلاً فعلا ايجادا ام تركا فطلب ما تعلق بالاعتقال اذا لم يترك بهذا الاصطلاح بهذا الاصطلاح يعني في اصول الخفث اما شرعا فانه يدخل في الاحكام يعني امور الاعتقال من جهه الشرع تدخل في الاحكام ولا تدخل في الاحكام أما من جاهل اصول الفكر إنه متعلق بالأمور العملية العقلية الأمور العملية ولكن شعر الأعقلية تدخل في ذلك الجهور الأولية نعم المرات الضوء ما من شأينه ما من شأنه <تصفيق> <ولا مين؟ تصفيق> فلأ من أيضا امس طيب أو أن أسألهم فلا يشمل الصغير ولمنوع فلا يشمل وليس فلا يشمل ها؟ عندك فلا يشمل فلا فلا يشمل على فلا يشمل يشمل في المسلوخة في الشرق في قياشمن وفي الشرق في الصوتي طيب يوغل على الطائرة في الشرق وفي نفقة المسلسة نعم قياشمن نعم فلا إيش الصغير والمجنون؟ أقصى الصغير والمجنون هل هم مكلفون؟ نعم غير مكلف. الصغير والمجنون غير قال عليه السلام والسلام عن وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى أبي. نعم. من <تصفيق> الصغير هل هذا العنف يا نصر؟ شرب بنفس اللي خرأوا الناس؟ شرب خرطوا بسيطية إن كان على هذا فرأ كان على هذا الفرش يعني على الأصب أنهم مكلفون ولكن منع من تحليفهم الصغر أو الجنود أنهم متعليم لن يبلغوا أو أنهم مجالي فنعم نعم. وقرار مرورنا من طلب الأم والنهي وأن على جديد الافضليه أو الأفضلية وقرار مرور الأفضلية على سبيل الإنزام ويكون في الواجب هواء المحرصة أو الأفضلية هي المستحب المحرصة والواجب هنا هو تكليل المباح يعني استوى فيه القرآن الفعل والترك الفعل والترك <تصفيق> فالمراد قولها او الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصا به النفوذ نعم الصحيح والفاسد كما في العقول مثلا فاذا كان العقل صحيحا فيلزم منه النفور واتقال الملك ونحو ذلك والعش ونحو ذلك واو الفاسد اذا كان فاسدا فانه يلغى اذا كان العقد مثلا صحيحا وفيه شرط فاسد فان العقد يمرر وينقل هذا الشرط لان شخص تحاقد على بيع المحرر على غير تنفيذ فكوا العقد انه عقد صحيح فاسد استث شرط تحاقد على شراء شيء مباح ولكنه اشترط شرطا محرما فقال مثلا لصاحب الملك بشرط الا تستعمل هذه السيارة فان هذا صحيح عن باطل صحيح يمر. ويبقى هذا الشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حراما لذلك اذا رأت ان تشارك شخصا في مشروع تبيع وتشتري مع شخص اكتب كل شيء وعليقها تتاثر ويتلاعب الشريعه ويقول اخ أخ سلف واخ ما شاء الله تبارك الله ثم لما تفع المشاكل ترى سؤال اكتب ما الذي نمنعه الحمد لله أنت شاركت فلان اكتب عاقبه شراب بين عبد العزيز وفلان وفلان وفلان اكتب ممكن تنسى ممكن تتبخر عن هذا الشيء فأبطل ما الذي يحضر وقت العمل من الهجرة يعني الهجرة كان هو هكذا إذا قصر شخص يرجع على فلاك مهاجم لابد لابد أنها هذا يريحنا من مشاكل كثيرة جدا وعلم الهجرة بهذا يواجه إلى ضرر شديد وتضيير الأوقات غير فائدة أبطل أبطل شعر أبصر أحكام الشرعية، وقص الأحكام الشرعية تُقِدَّ خُصمي، تأتي فيها تُمَوَّن عليها، وتأتي فيها تُقَبَّضَ الواجب والذو والمباح، في هذا الأحكام الشكل فيه خمسة الواجب، وضده المحرم، والمستحب وضده المكروه والمباح، وفيه مستوى طرقي. نعم فالواجب لغه الساقط وذلك فالواجب لغه الساقط ومنهم قول الله عز وجل فاذا وجبت ذنوبها يعني سخطت على ذنوبها وقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجبت الشمس يعني سخطت من جهه المغرب اقصر الصائب واللازم كما في قوله عليه السلام كما عند الشيخين رسل الجمعة واجبنا يعني لازم على كل مختلف على كل مختلف يعني باجب للفرق أليس هذا تأوي ها؟ لماذا؟ لانه لأنه ربما يرد من ناحية الضغط مؤتن حتى من جاة المعنى وليس بتاعي برأس مثل الجمعه الوالبون على كل محترم قال العلماء يعني ما لما للحلول أليس هذا تأويل على طريق الأشاعة؟ لا لماذا؟ لا؟ لأن غسل المحترم في الجمعة في وغير الجمعة يعني هو احترم اليوم السابق يكون غسل والبون أم لا والأحد والإثنين والثلاثات والأضبعاء والخميس وتحصيل الجمعة بالولو يدل على أن هذا في حالة غير الاختلاف الذي هو الانزال في النوم وإن من المقابل هو بلو الحلم ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا إقامة هنا امرأة حائض يعني بلغت الحيل، لأن الحايد لا يجوز لها أن تصد فلهذه العله إلا دل على أمرالالحايد في قول عليه السلام: إن الله تعالى لا يقبل صلاة مراد الحايد هي من بلغت الحيل وليس المراد او لا نزل عليها الحيل. نعم، لأن الحايد لبين الواجب لغه هو الساقط والذات وهذا عند جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد الواجب معنى الفرد وذهب الينا وابو حنيفه رحمه الله الى ان الواجب مرتبه دون الفرد ولذلك عند الاحناف الواجب واجب ولا يعلمون به انه يساوي الظهر والعصا والفرائض وانما جعلوه مرتبه بين السنه والفرق والصواب والله اعلم الذي عليه علماء وما شريفنا ان الواجب بمعنى الفرض على قول الجمهور ولا وجه للتفريق بينهم فالواجب هو الفرض والاصغر بوجوب قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فلما وقع الفتنه بسبب ترك الواجب مخالف الامر والعذاب القديم دل على انها تركه مغادر نعم الاصلاح ما امر به على وجه الجزاء تصاوات مصر لا فقط <تصفيق> اصلاح ما امر به على وجه الجزاء وهذا يخرج ما لم يأمر به الشارع وقد يفعل النبي شيئا ولكن لا يأمر به قصلاتي رفعتي أو ثمان رفعات الصبح في لا جمها لما تم حمله ولكن هل أمر بالصلاة الصبح لا فيدل على أنها ليس واجب وإنما هي سنه على وجه الزام يعني لا لازم ولا بد أن تفعل ذلك قص الخمس هذه تكون فريضة واجبه وهذا التعريف هو التعريف المضلل. ما امر بالاشتال على وجه الحكم والانسان واما ما قاله ابن القصد صاحب الورقات وغيره في كثير ممن كذب في اصول أن ان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه فقد رد ذلك المحققون من الأصوليين من اهل لان هذا يسمى ماذا ثمرة الواجب ولا يسمى حدا منضبطا بالواجب. فانه في الثمره نفسها ليس منطلقا فالواجب ان يقال ما يتاب فاعله امتثالا وبدلا يقال ويعاقب ثانيه يقال يستحق العقاب لانه في باب الثواب الوعد متحقق واما في باب العقاب فالوعد غير متحقق تحت المشيئة فيما دون الشرك واما على طريقه معتزله يقولون به الوجوب على الله عز وجل يعني يجب على الله ان يصيب الطائع وان وهذا باطل هذا باطل هذا باطل وقول معتزله ويقول اصوله للخمس والعياذ بالله الثواب والعقاب فخرج من قولنا فقدرَ بقولنا ما امر به سالع المحرم والمكروه المحرم على لأنه نهى عنه الشرط ولمطلوق لأنه خلاف الأولى والمباح لأنه يستوي في إهتاد واء والترق فغاد بقولنا ما أمر به سالع محرم و المطلوق و على وقيه إداد والوالي الوثاب فاعل امتتار وهذا حق الإعقاب تاريبه نعم والوالي الوثاب فاعل امتتار وهذا الشيء مهم ضعين بيحق امتتار ويستحق ضعقا طائما أن هذا يبهجنا من قوص المعتزة ولم يكن يعاطب لأنه قد يعطي الله تبارك وتعالى علي خلاف المعتزة الخائرين به ثواب صارع وعقاب العقص هذا طبق يا رب الله نعم ويسمى قطعا وطريرا وحجما وليزمها نعم, نعم. وحجما كل هذه اسماء واجبه وطريرا نعم ومنحوب تقول ندبت فلان الى كذا يعني دعوت ندب فلان الى فلان ليصارعه ندب إسلام عليهم ليصارعه يعني يعني ايه اسلام؟ يعني دعاه دعاه من المصارع. ندب فلان من يعني دعاه الى شيء ما نعم. واستبعنا من قبيشا على وجه ادامك الروايط. لا لا على وجه. <صفيق> لا على وجه ادامك الروايط. ما <صفيق> امر به الشرع لا على وجه فاذا كان على وجه الالزام فإنه يكون واجبا كالروائح ركعتان قبل الصبح واربعا او اثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد المشهد ولذلك لما جاء رجل وسال عن الفروض قال لهم ان اخبره فقال الرجل والذي بعدك بالحق لا يزيد على ذلك ولا على هذا ولا فقال صلى الله نقبل حواليه اصطب برانا في طريق الفتح فقال <تصفيق> ما أمر الشارع المحرم ما هو المباع ما امر بالشارع اخرج المحرم لانه نهى عنه الشارع والمكروه لانه في ذات الاولى والمباح لانه لا يتعلق به حكم لذاته ولا يتعلق به امر ولا نعم يساله في كبره نعم وقالت جمهورنا لا على وجه الزام الواجب لا, لا على وجه الزام أخرج ان الوجه يكون على وجه الزام نعم والمذموم سوف يعتذل ولا يعاقب ذلك اذا فعل الانسان الشيء المستحب انتفاء محتسب ان ان الله عز وجل كريم نمو و لا يعاقب في لا كسيام يوم الاثنين والخميس اذا فعلت اذا, إذا ترك خلياتا لا لا يتبقى. نعم ويصانن هذا ومستحبا ومستحبا وندى نعم ثم ندى يعني زيادة ومستحبا وسننا وسنن طيب قال لي يا ابو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احب الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم